إن نقول إن لحتراك بعض آل ذاتنا e اعلم الله ربي ما uh um. Dika fear <laughs> u قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَوْدُواً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَا نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ